لفضيله الدكتور أروح فَإِذْ <تصفيق> حَمَّدْنَا God and I well, have la إِنَّهُ عَدُّ الْمُّضِينَ لفضيله All uh right. -huh. bye uh -huh. فإن أتمنت عشرا فمن غير وما أعيد أن أشب Amen. बस को I وجعلناهم أئمة يدعون إلى لا <تصفيق> تسلو I mm -hmm. our body.